تزكى وذكر رسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خيروا وأبقوا إن هذا في الصحف الأولى صحف براءة موسى